بسم الله الرحمن الرحيم بالله وصلاة الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وعليه وسلم نستكمل بمده باب أحكام التجويد وغاية المهيد كنا نتهينا في المضة السابقة من باب المخارج مخارج <تصفيق> المساعدة المخارج من الأبواب كما تعلمون جدا ولا يعني يقصد أعمالي هذا الباب كله بالنظام باب الصفات الايه يعني نظام ده اللي خارج الصفات يذكر بالفايده المرجوه بنطق الكلمات ونطقها مجوده وصحيحه كما قرى النبي صلى الله عليه وسلم يعني <تصفيق> باب الصفات هنبدا فيه النهارده ان شاء الله وكما احنا الباب بص مصحكLabor يعني السنه اهم البن في المنهج الثانوي المطالب والصفات فان شاء الله هناخد المد ايه بصوا صغار كده مرضه. حتى اني اني اسعوا والخروج دي المنتهيه المطلوب مخرج صفر ااا رافي شويه سؤال عن طلب شرح طرس اللسان فقط وانسؤال عن الصفات كافية تهمها وكافية معارفة حبس الهواء حبس الخطوطة ان شاء الله نتكلم عن كلام ده المؤرده موضوع, موضوع, موضوع, موضوع اليوم اما موضوع طرس اللسان ده ممكن يجيه في السياح ان شاء الله عشان ما نعمل ويجيه في السياح والتاني والله يعني لديك ده السياح الصفات الخطوط وياردت يعني نتابع جديدا أنه نحن بابين في التجويد باب المخالي و باب السطح أهم بابين يعني كل الأبواب تنها سهلة وممكن تطرقها الوحدة في البيت كامل السهولي إنما ما هو السطح تعتمد على الموت على إخراج الحرف من المخرج الصحيح وتخلص الحرف بصفاته التي يتقصر لها من الحرف الآخر الذي يحتلق عنه في الصفات يعني خيلة دراسة قبل ما خلقهم في الصفات أن أنت يطلع حق الصحيح ونحن قلنا الجذري عندما قال أن أخذوا بالتجويد الحكم اللازم ملا مجاوض القرآن آثمه العلماء حملوا كلام من الجذري على تجويد الخروف اللي هي تحسين الخروف نطق الحرف النطق العربي الصحيح وأيضا المجود كما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسلف والصدر الأول النذين أن أنقضوا لنا هذا القرآن رضى النبي يعني القرآن الصحيح للغاية تتحمل هذا الباب في محل وراج الصفات الباب الصفات سفح 28 ورشين الصفات الصفات الحروف تعريفات طبعا موسيقى الصفات جمع الصفات وهي لغة ما يطام بالشيء يمونا المعامل ما يطام بالشيء ميدان المعاني يعني ايه في اللغه الصفه يقول لك ده صفه هو ايه طويل صفه ايه قصير صفه ايه امكي ابيض بدين نحيف بتصف بتصف انت في هذه الكلمات صفه الشخص رحمه بالشيء من المعاني رحمه بالشيء من المعاني رقم بالشيء من المعاني كالعلم والصواب والغيره عند علماء التجويد الصفات هي كافية ثابتة للحرف عند النطق له من جهر واستعلاء وخلقلة ونحو ذلك كافية ثابتة للحرف عند النطق له كافية ثابتة للحرف عند النطق له يعني إيه؟ يعني كل حرف له طبيعة استخدمها الحرف الثاني مثال أما هي الحرف, الحرف النطعية مثلا بتخرج من إيه؟ اللي هي أحروف الدال والتاء والطاق اللي هي ايه؟ اللي هي بتخرج من حلفة اللسان مع أصول الثلان عين فقال من الأين من فوق الدال والتاء والطاق ده هم لو عشان ما واحد ايه يميز الطاق على التاء؟ الصفة صفة الاسعلاء صفة الإفباط إنما التاء فيها صفة تانية أسماء الاستفال اللي في عن الصيغه تعمل اللسان بيعلى فوق شويه كده بتطلع طاء طاء انما تحت شويه را من المخرج واحد بس ايه الصفه الملزمه للحرف هي اللي بتميز الطعم التاء الصفه الملزمه للحرف هي اللي بتميز الضاد اللي هي منطقه اللثويه عن الذال مخرج واحد الذال والضاد والثاء نفس التويه اللي هو مبيتان، اللي سد يواجه إدلاسة العليا كبالك، فلو قلنا مخرج واحد ممكن تخفرق قروف بعضها لا، ايه اللي بيخلي العدم لاختلاق مسألة الصفة صفة الحرف تختلف عن صفة الحرف الاخر فبيطلع هذا الحرف المشتعلة، هذا الحرف المشتفى وهكذا فقول لك كيفية حادثة بالحرف عندما النقطة به زي ايدي الكيفية يا يعني الهامزة بسيطة مجبورة قبلك الهامزة فها الجهر وفها الشدة ميقر فها الجهر والشدة قبلك الشدة انحباس والجهر انحباس واحد انحباس هوى وواحد انحباس صوت فبتيت تنطع الهامزة وما تجرب على السماء مثلا السماء شوفي الهامزة زيادة ما طلعت الهوى محبوس وفيش هوا هونش والصوت ايضا انقطع انحباس الصوت في ناس الايه للهواء ليه لان دي صفه ثابته للحرف اللي هي الجاهر مثلا او الشده او الاستعلاء زي ما نقول باء مستعليه التاء مستفلة. مستفلة. مستفله سواء متحرك سواء ساكن بس قلنا الساكن يبقى له بعض الخواص هتيجي ان شاء الله على يقول التام مستفلى التام يعني من حجرة يعني الاستفاد هو الحجار اللسان او نزول اللسان عند منصر الحرف اما الاستعلاء بالمعنى الكامل اللي هو حلو وارتفاع عن اللسان اما مصر يحرف اللي يحور في خلاص يبقى تعريف الصفات الصلاحة كيفية سابقة للحرف عند منصر ايه الكيفية دي زي الجح زي الاستعلاء زي القلقلة ونحو زي. الشيط يقول وصفات تعتبر بمثابة المعايير للحروف فهي تمايز بها القوي عن الطائف هو ضرب مساعدة الطاق من مخنج واحد فلو در إطباط وطاق الخضر في الطاق لماذا استطعت أن تميز بيناه؟ إذا معنى الكلام إن مسألة الصفات هي لمحنية الحرف عن الحرف لأن بعض الأحرف تشترك مع بعضها في المخن بعد كده الشيط يسكن بعوائل الصفاة اعلم أن الصفاة بثلاث ثواة أول فائدة تنييز القروف المشتركة في المقرد زي ما هنا الطاو والتاء والضاء والذال وهكذا تنييز القروف المشتركة في المقرد تاني فائدة معرفة الطو من الضعيف معرفة من الضعيف وليه طبعا من حلاوة القرآن وليس موضوع بك في تجويد حلو تستمتع بقراءة ما تصلي وراء واحد صوته جميل وتجويده ضعيف ما تستمتعش بالقراءة إذا ما تصلي وراء واحد صوته مش جميل بس تجويده حلم ليه؟ لأن حلاوة القرآن ليقرأ مجود الجذري لما أتكلم عن مسألة حلاوة الصوت والتجويد قال لك لا زال الناس في زبانين يصلون خلف المطقم المدخن تكون ايه? حسن الصوت الغير المدخن. يعني الرجل في المسجد ده هو صوته جميل وماشاء الله والناس بتحبه صوته. بس تجوله على البعض. فإن يقول لك في زماننا الناس يسيل الرجل ده هو رمض عشان الرجل المدخن ده هو هو اللي بيحسسته بحلاوة القرآن. المدخن بيطرألك كما فرق النبي صلى الله عليه وسلم. فانت بتعيش مع القرآن كأنك في الصدر الأول، ليه؟ لأنه يطرأ الطراء الصحيح، المفسارة المجولة، تمام؟ وإن كان طبعاً الصوت لا يمكن الصوت الجميلة، لو اجتمع الصوت الجميل مع الوثقان يبقى ده حاجة عظيمة طبالك فأحنا دائماً نرطب من الناس أصحاب الأصوات الجميلة ليراضيهم الناس في القرآن وفي سماع القرآن أن يدخنوا التجويد ليه بعض اللي اصحاب الاصوات الجميله على صوته الجميل ويهمل التجويد ليه الناس مبسوطه منه عشان صوته ان انا الغن بيدلو الغنه بضعيف والاخفاء بيغير نص نص كل ده ضايع خلف ايه الطرب اللي الناس بتطرب بالصوت الجميل للايه فنقول له يا ايه تدين هذا الباء بايه الاظهار ان التجويد لا تنخدع بكثره الايه الرواد والجماهير اللي مستمتعين بالصوت الجديد احكي ولكن ايه دعم هذا الصوت الجميل لايه للاطفال لايه التجول ف بيقول لك معرفه القوي والضعيف يعني لما تيجي مثلا تقرا امثله طبعا بتوضح الكلام قوم من الضعيف ربنا تبارك وتعالى مثلا في سوره ايه آل عمران يختص برحمته من نشاء هل شفت كلمة طبعة مش ازاي؟ لا لان التحطات القوي ومن غير ما تقاب ما تخلي بلد ان في ضعيف جاي بعده تلطى قوي لواحده وضعيف لواحده ايه اللي حصل؟ الخاء فرقة الخاء عشر فخمة والصاب فخمة ونحاول لها من كده بتير ان القوي اللي يجزد ايه؟ ضعيف بلد بيزمن الضعيف جنبه فالخاء ضخمة وقوية والصاب فخمة فالتاق بلها يتهيق قوية والتاق أصلا بعيفة يقول في السفال اللي بعيفة تبقى لك فأرمون وما تنطعها إزاي يخ يخ يخ خاف معين الياء رقيق الخافة والتاق رقيقة والصفة يبقى اثنين رقيق ياء وتاق واثنين فاق خاء وصاب ودي حلوة القرآن بقى إذا ما نقول لكم شوية يخ تس يخ إذا كنت أحبوها عشان يجيبك تهاية رقيفة عشان ما تفعل شيئا ما تفعله يخطاستو يخطاستو بها تعمل زي الطاقة أتبالك يخطاستو يخطاستو برحمته مياشا برضو كلمة المرجاز اللي عليها كلمة مخمص كلمات كيف؟ الكلمات كيف؟ كلمات كيف؟ كلمات كيف؟ صعوبة شوي مخمصة دي ايه الميم رقم ايه خ خ وتجي مين ثانيه رقيت والصاد صح فلا تستف بالزي لا لازم تلاقي نرقت الميم اللي في الاول والميم الايه اللي, اللي في النص يحصلهم على الحرف المفخم اللي هو القاء والصاد يبقى ايه ماخ ماصه ماخ ماصه ماخ ماصه فين دي خلي من خلص التقول من الضعيف. اه كان الشخص ازاك يا الله يكرمه دوله الصحة كان دائما يختبر اللي بايه? بكلمة صلصار. تبقى زاكت بخلط خلق الانسانة من ايه? صلصاري كانت صلصاري صلصار دي ايه اخوة شوانا. ليه? الصفح ما? وللاب رقيقة. اللي يحدث الفحمة يسحب الله الرقيق يفخم قالك جاء خلق الإنسان من صوب صالم خطأ خطأ صوب صالم خطأ خادئ قالك مولة ايه صل رقيق. صل صال صل صال صل صال صل صال صل, صل, صل, صل صال صد فحمة وعملت لقى يا إقلام النص بين النيات التقليميه دول تفالك يبقى مساله تمييز او معرفه القوي من الايه عارفين كلمه برضه اللي هي قصه يوسف عندنا المشهوره اللي هي ايه امراه العزيز قالت ايه قالت الامراه العزيز الان ايه اصبح اه نفس القص في نفس الطوعه ازاي حصل حصل ايه اللي حصل للحاء الراقيه المستثفله وفخم بسبب وجودها للصاد المشتعلية هي مشفعليه قويه امال الصح ايه اراء الهاء والحفم ايه الصاد حاص حاص حاص حاص الان حاص حاص الحق, وفخم حاس حيصار. حاس حيصار. الحق. يبقى انت بتفخ الهاء وتفخم الصاد والجز لازم على بعض هذه التواتر في الجزائري اذا عريس قوم ضعيف ايضا الثالث فائدة تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارجة تحسين لفظ الحروف يعني مثلاً إيه؟, إيه من اللدن هي ملقى؟ سلطان النصير سلطانة، حنة سلطانة بطل السين والله منها من الحروف للسفات بلق والطاق عبر فورد الطا طيب يبقى الايه هتعمل ايه هتسحب السين واللام ايه سلطانه سلطانه لا السين رقيقه واللام ايه؟, ايه سل سل واحده كده سلطانه سن طان النصير اذا نخلي بالنا دي بتعمل ايه تحسين لربط الحروف المختلفه بايه المخارج اللام تكسر صعب الصعب لا اللام ساكنة بس اللام هنا وققت اختبالها شامع تحطيط اللام صال اللام وققت بس التراق بعد كده شوك بيسبر اختلاف العلماء في عدد الصفات وقالت رم هنا طبعا يعني تستدرك عليه تستدرك عليه منقبل العلماء يعني منقبل نحن وقال لك اختلف العلماء في عدد الصفات فذهب من الجزري ومن تبعه إلى أماه 18 صفات الجزري. زي ما اختلف المخارج. بابو اختلف فعالي ايه السوسات. الجزري قال لك انه هم تمنتاشر صفر. المشهور بالجزري قال انه هم سبعتاشر. سمنتاشر. دي بتبقى لوكوسين كده جانب ايه? كلام الشيخ المشهور عند الجزري. انه ذكر ان الصفات ايه? سبعة عشر صفر. سبعة عشر ايه? مصفر. زي ما الشيخ قال خلاص? وده المشهور. Da ble 20! Man er om også et ordentine våge be redetter inn høyder som de 20-og. Da som har ekki hålles på 44 og ifa sk 헤et av de store indiserings Skjent fy snitt. Fordi du om flyker omlømmer at aktiver tikk som du kladder tvivån 17 lat. studied for en طبعا ان شاء الله بروط على الشيط العلماء هم اللي ايه بيرطوا عليه بيقولوا المرجزري كل كتب التجويد من المرجزري ذكر من السفر 17 وبعد ما علماء التجويد ذكروا اخوان رجحهم قوض من الجزر تمام؟ يبقى التعليقات اللي احنا نعلمها ديها التعليقات العلماء عشان ما حاجة يقول لك ده ايه ده احنا نعلق على كلام الشيخ مثلا او كيف لا الكلام العلماء زي الشيخ مثلا افتح المصادر الثاني اللي هو التجويد بتاع المشهور بتاعه كتب التجويد اللي هي القديمه او الموثقه وهي ذكروا ان الجدري حدد للصفات 17 وصفه ورجحوا هذا القول عند الاخوه الشح هنا ذكر ان الراي راي او مشهور ان عدد الصفات 20 ايه صفر لما نيجي نتكلم عن الصفات نعرف ايه السبب دول 17 ودول قالوا 20 بعد كده طكسين الصفات انقسم الصفات إلى جوهريه ذاتيه وعراضيه الذاتيه هي الصفه الملازمه للحافظ طبعا الذاتيه والعراضيه ديت من, من معنى الكلمه نفهم الايه المعنى العام اذا هي هي ايه ملازمه لا تفك عنه لا تفك نسميه حقه ايه حقه الحافظ انما العراضيه دي ايه صفات حافظ وتلزم احيانا يعني مثلا ساعات ممكن مثلا ايه قال الله ايه لما نقول جلالنا ايه فقط لل لما نقول جلالنا ايه لطيف طبيعيه اللي اتغيرت هي لام هي وهي المرة وفي المره الثانيه ايه مرقق يبقى ايه في المره الاولى التفخيم ولازم اللام في المره الثانيه الترقيق يبقى او مستحق الحرف تبالك زي مثلا ايه خبيرا ماشي زي مثلا الضاء هنا فقط ده ايه تجلي الرمرق او خبير الرمرق ده خبيرا الراء مفتوحه فلازمها ايه التفقين. خبير ساكنه بعد الياء فلازمها ايه الترقين. بدي اسمه ايه؟ اسمه صفه عراضيه او مستحق الحرف اللي هي الصفه التي لازم وحده او تفرقه ايه؟ احيانا خلاص؟ الزاديه اسمها ملازمه الحرف بمعنى انها لا تخالفه من غير ما خالطه ليه؟ لأنها صفة ذاكية ملازمة للقاف لابد أن تقلقل ولو تقلقل لن تظهر القاف بالحق من القلقل ثاني القرف مش موجود ثم أنا تظهر ازاي؟ بالقلقل بالحق قا قا قلقل ايه أفعل ايه؟ القاف لأن القلقل صفة ذاكية ملازمة للحرف القلقل لأن الصفة ذاكية التي تتلازم الحرف لا تفريغ لو أنت عالم طلع على إيه من الخلف ده القطف إلى إيه اختفت مريب البقى دي لو قفت منه الخلفلة في مريب البقى اختفت مجيد ده اللي يابده خلف لو قفت منه الخلفلة مجيد اختفت يبقى لابد أن تلازم الخلفلة الصفحة تلازم إيه الحرف فالصفة الملازمة للحرف أنها لا تتفرطه أمام زي الخلفلة وزي الشدة وغير ذلك أما العربية، الصفة التي تنحف الحرف أحيانا متفايقه هاي؟ زي التقسيمه هاي؟ هو طيب، بعد ذلك الشيط يقول أن الصفة بقسم ايه؟ قسم له ضد وقسم لا ضد له يعني ايه؟ يعني كيف صفة للحرف؟ قولك صفة ده مثلا؟ حرف مستعني حرف مستعني تبقى لك الضغط بتاعك ضليل الضاد حرف ايه الاستعلاء الضاد مثال ايه علي اهو يبقى لك يبقى فا طيب معنى كده ان الضاد اهيت فا عكس الاستعلاء اللي هو ايه <تصفيق> الانحدار والنزول كده يعني الاستعلاء دي ضد اه ضد تمام طيب اما يقول لك مثلا ايه ربك vi åke på et du hennes letter. 春 normalt, lennomrige som ut ser uniska og får korre deg over Laborator. Nånes jeg wir de åskjera så skal han oss mot akkograget. Jon har det åskjere i cartårighet, og den før du skjer det å�ge over mobilen av svåraえdy. Vi taler om det espe誠et er en frakna overseas, which er noe k shammonisende par زي الهمس بضد ايه انشر الجهر اصار مصطير عند نقط ليه انت مساعد لنا الصلافه كده اللي هنا في الصيط بيطلع ايه صطير صغير كده في الصال دي نص صرطه النص المصطير برضه كده طب الصطير له عكس له ضد قال لك عبارضه ضد يبقى ليه الصوت ايه لا ضد لا القلقل لا ضد لا وهكذا الاستطاله يعني انت فش دي كله هيجي بالتفصيل معناه بس احنا بنتكلم الكلام العام الأول في الاول الكلام اللي الصفات الذاتيه قسمين الصفات الذاتيه قسمين قسم له ضد قسم له ضد ده لا القسم الأول الذي له ضد الشيخ هنا عشان خد مذهب ان عدد الصفات 26 قال لك ان القسم اللي هو له ضد كام 11 صفر انما الثانيين اللي قالوا ان الصفات 17 قال لك ان هم 10 يعني ايه يعني 11 بي جت منين؟ اللور مفصله التوسط وسط دول شد على سائر الرخاوي خلاص اللي قالوا الصفات 17 قال لك ان الصفات التي لها ضد الذاتيه لها ضد 10 خد عكس بعض اهم والحق الشده اللي على حساب الرخاوي نحط ايه؟ نحط في وسطها التوسط يعني التوسط ديت مع الرخاوي ما لاقتلهاش ايه؟ ب1 20 11 لا هما 10 خلي الكلام ده هيجي بالتفصيل دلوقتي يعني يقول ايه ان ال اللي وعدله عندك اهو في صفحه 229 يقول لك الجهر في ضده ايه الهمس الجهر ضد الهمس 2 ضدها الشده وبينهما صفه التوسط اوعى تاهل اهم 17 بيعدوهاش يقول لك ايه ادي 2 جهر ضد وكمان اثنين مرخاوة ضدها شدة يبقى كده اربعة وبعد كده السفاد ضده استهلاقي كده كان ستة وبعد كده كان افتاح ضده الاضباط يبقى كمانية اسمات ضده الازلاق يبقى كده ايه عشر دول اللي عده سبعة عشر شاله ايه؟ انتبالك يبقى بعد ما كده حداشط وكام عشر طيب وقاله القسم الثاني اللي, اللي ضد له الشيخ يقول عن قسماته تسعة اللي يقوله سبعة قل لك سبعة بس. ليه? هم الوقت عدوا اللي اللي ضد كم? عشر. عشر. وقالوا اللي مانوش ضد سبعة. ازاي? قال لك في الصفير ادي واحد. القلق لك من ايه? اللين? تلاتة. للحراف? اربعة. التكرير? خمسة. التفشي? ستة. الاستطالة? سبعة. كده سبعة تارش. والخفاق وغلنا مع الدهوش. قال لك دول ما دهوش ايه? التلاط بالصحة الخروف. خلاص? فقال لك ده جيد احنا عدنا الصفات حروف كام سبعة عشر. يبقى اللي قال بماذا بسبعة عشر عدوهم لهذا ليه الوضع. ان قال لك اللي لهم ضد عشرة. ولما ضد كام سبعة. الشيخ عطيك. عدوهم او خدوا هذا بالعشرين لان عد مرتبط التوسط مع العشرة والوحداشرة. وعد الخفاء والظنة اتنين. اعتقال لك مع اللي ضد له هو كام تسعة تسعة وعداشرة. عشرين يبقى ده سبب الخلاف بين المذهبين وطبعا الكلام ده هيجي برضه هي ااا مفصل بعد كده ده عام بص الغنه ما بعتبرهاش من الايه من ضمن الصفات ما مع الصفات هي هي تعتبر الغنه ديت خاصه بالخيشوم واقصى الالف وما رجع بالحروف طب لك هو معروف ان طبعا هي هي مخرج في اللسان ده كمان علمنا فتقول لك الحروف واشتغله ايه حروف منتظمه بمخارج محدده خلاص فالغنه مرتبطه بالخيشوم افصل انف ثم علماء قال لك ايه من الصفات ان هي ليست مرتبطه بايه بمخرج كمخارج الحروف الحنجره واللسان والشفتان وغيرها تبقى لك فهنا قال لك ايه هنطلع الاخفاء والغنه يبقوا كده كام 7 و10 عدد الصفات عند ابن جزري وهو وفقا للمذهب المشهور ايش هعطيه ايه ايه ايه ايه ايه الاصفات فعل الخطاء والغنى والشدة وعدهم بقوا كاين عايش بيه ان شاء الله هناخد ايه طبعا الكلام ده كله كلام عام التفصيل هيلوطة حاجة ايه انا اخدوا النارضة من الصفات اللي هو الهمش وضده الهمش وضده البيع يقولوا هناخدوا النارضة بس نكتفي بهم عشان ما نكترش عليكم عشان نستوعب الباب جايين صفحه 130 الهمس طبعا هو بدا بالهمس ليه؟ حد يعرف طيب سبب ثاني؟ كانه اكتر حروف تتمم 10 حروف لا حروف اكتر بالهمس ما هو الجهر عكس الهمس كتير الهمس محدود يعني عكس ده طيب ما هي مثلا لين عمر اقل بين الهمسه يبقى حقا مخضوم شوية. لا هو مش حقا مخضومة لحاجة نوامة ان شاء الله ايه حق. بس احنا هم على ايه السبب الجاية بالهمس. بلا? دي سبب اللي هو ايه? متعلقة بالمسل. قليل مش طرف ماشي. ايه? متعلقة بالجسمة. لا. لا. لمس. يعني ما بلاش مسلا ايه? بالشيء ده ايه? او طيب, طيب في بدايه دراسه ده الكلام بيبقى كلامه طالع خمسه اساسا يعني يبقى اكثر في القران زي النون الساكنه والتنوين اكثرها في القران في علم التجويد لا ما هو الحاجات ثانيه برضو موجوده لا هو بدا بالهمس يعني سارا على منهج الجذري الجذري الجذر بقى في الجزا بتاعه مهما ورثها تحسن شخصه شخصا سد يدها بك اول حاجة في الصفات بدأ بابل ايه? بالهمس. الى اثار على مذهب الجزري. ايه? الجزرية. انه بدأ ايه? ده بالصفات بايه? بصفة الهمس. الهمس في اللغة الخفاء. بلاك? وخشعة في الاصوات الرحمنة. فلا تسمعه الا? الا يوم القيام. فلا تسمعه الا همسة. بلاك? فالهمس معناه في اللغة الخفاء. والصلاحة جرين النفس خلينا ده من الصلاحيات النفس لان بعد شويه يقول لك انحباس النفس وهنعرف دلوقتي الفرق بين انحباس النفس وانحباس الصوت ده جايبين تعريف دلوقتي انحباس نفس انحباس صوت يبقى معنى الهيس بالصلاح جرين النفس ليه عندنا النطق بالحرف بضعف الاعتماد على مخرجه يعني ايه يعني كاني النفس بيجري عندنا نقط حروف الهبس الفاء الفأ مس اتحسن شخص س الفاء ديت اول حروف حروف الهبس الفا لطيف الفاء ايه بننفس الفاء ازاي لطيف لطيف بنبينها كده اتفكرت ايه اللي حصل في نقطه الفاء الهوا ماشي ولا واقف لطيف الهوا ماشي اهو خلاص ليه دارين دارين النفس موجود موجود ليه لضعف الاعتماد على مخرجه يعني الحرف عشان ضعيف فمخرجه ما بيلزقش الحرف في المخرج قوي يقوم آكل النفس لا حرف ضعفه بيخلي ايه المنطقه اللي بيخرج منها الحرف ما بتلتصقش ما بتتصق ببعض فيجيء نفس بين الايه بينه بلاش عندنا الحرف اه يعني معنى الكلام في كلمه معنى ضعف الاعتماد على مخرجه عض مخرجه بتعتمد على اعتماد ضعيف فبالتالي الايه زي ما اي واحد ممكن يقول لك ده ايه ده المصلى اللي ايه تسرب ميه يبقى لك تسرب ميه الايه انه فراغ فتاكل خلاص هنا برضه هنا ايه في ضعف في مخرج الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء دي حروف الهمس انت بالك فيوم ايه يتسرى بالهواء من ايه عند مخرج الحقف ديه مش خفاء يعني ها? مش خفاء مش ايه? خفاء لا لأ الخفاء دي في المعنى اللغة بي على ايه ايه المعنى الهمس عند عالمية التدويه طبقلك ما يقول لك مسلا اه واخذنا النزلين وظلموا بعذاب بقيس وقفنا على بقيس دي السين ده يبقر في الهمس وطبق على ازاي بقيس شوفي النفس ماشي ازاي من ازاي ايه من ازاي الهنزل النامي شوية السماء مش نفس ماشي اوه انحباس النفس اوه اكتبالك يبقى السين الهاء النفس ماشي انه مقرر السين اللي السين بتخرج منه في ضعف فبا ايه بيتصرر الهواء طبعيا طبيعيا انا ضبط بايه بحرص السين اكتبالك دي معنى ايه درايان النفس سعيد ادخل الحرف بضعف الاعتماد على ايه مخرجه غير ما يكون حرف قوي مخرجه فوق زي الهمزه قلنا زي القاف تبقى لك تلاقي المخرج بتاعي ايه قوي فقوه المخرج يمنع الهواء ان هو ايه يتسرب الصاموله ماسكه في الصاموله كويس والماسورتين ماسكين في بعض مفيش ميه بتتسرب انا مفيش نقطه بقى تطلع منين من بين الماسورتات تبقى لك مربع يبقى انت متربط على المخروطين كويس يبقى مفيش ايه نقطه باكنز مفيش تسرب فالحرف القوي ما ايه ما يخرجش ولذلك بس بالك فهي يمتنع خروج ايه خلاص يبقى دي نقطه فيها ايه معنى بالحرف لضعف الاعتماد جرى الناس ان ممكن الحرف لضعف الاعتماد على مخرج يعني يجيء شويه لقوه الاعتماد على مخرج عكس الايه الكلام ده طيب اا الحروف الهامسه مجموعه في كلمه فحصها شخص ايه ساكن معظم الاخوه اللي المخرج ايه والاهمه بيمسوا حرفين بس اللي هم ايه الكاف والتاء فحثه شخص سكت. معظم الاخوة يمشوا حرفين كأن الوقت الحروف دي مش الحروف الهامس. ما يجي اوه على ركابك. ركابك. ماشي. همس الكافة اوه. ماشي? اه التاة ما زي ما احنا هي اقرابة. همس التاة. تاة راة. همس التاة اوه. الشين. ما يمس الشين. الى ذي العرش. الى ذي العرش السبيلة. اوص على العرش مسلا. ذي العرش. Du senden den slutt fiskelig til det føltige styrket. Sk resolke fordi forgelp. Skoneran at det fremd h车, daen er stor delt for USA, og produceren styr at søjd for tingene. particular om du skjer fire og denod et at deres utsker, og både j thenat og svært. B Shawmen duelsen snurали الhSM menfter for mot den glingene hit. Devom om alasäm sukker su AC incarcerated H glaube man, h λ object for opp sẽ làm eg sust jeg hø laughter Hvis ut hår trage å nip Du har ngiter contenar du røơ Hvis ut hоды hår lasken Ja, hans skjer Det er nå og høyde ur hår seu directors Låten vil få polls Dittibhetst Og hvordan الفاق مطيف بالبين الفاق الحاق زي مثلا ايه ايه عايزين كلمة كرانية اخيرة حاق زي مثلا ايه ايه الرياح او الريح يا صالح شوف الهنف بتاعك يا صالح بلك فحساق الثاق يلهت ضعيفة جدا الثاق من المثال الضعيفة ايه الهاء نفس اللفظ بتهمش الهاء ذلك حس يكفيك هم الله هقف عليه بيقول من فائس زي فتك اذا فائس يكفيك هم الله من حروف الهمس فحسبه الهاء ده هيتحساه حروف الهمس نطقت على الهمس ازاي فائس يكفيك هم الله الله بين الهمه كده خفه كده يلا نقطه بعيده جدا تهنسه هتبقى لك شخص صون زي ايه العرش قلنا الشين الخاء زي ايه اا حرف مثلا من حروف الخاء تختصون ها اه يا تختصون الخاء هنا برضه يا ساكنه يبقى لك بين الايه الهمس بتاع خلاص ازاي يا بين الايه الهمسه والياخ يا يا سيمون ماشي الصاد زي ايه مناص ايه حصن مناص حصص او مناص طب تطلع فيها الايه الهمس وطالع فيها الصفير الوسط اللي هتيجي بعد شويه تبقى لا مناص مناص ويبقى لك يروح تهمس يتك على الحرف بدون ما لل... لل... لل... ايه ما تصل الى اي مفرقله الهمس اضعف منه الخلفال. خلاص? السين طبعا ملكات بتاع كل ديها تحروف همس. ده هو تحركة بقى. الحروف الهمس ده هي كل حروف الهمس دي ديها. القصل فيها الهمس. حتى هو متحركة. بس يزداد الهمس اكثر عند ايه? السكور. تبقى لك. يعني ايه? اه اه او يود الموت او مثلا ايه مناسككم الكف الكف ديت الكفات ديت المناطق دي حفظ الروح الهمس فبتبدا ايه بنلاقيها مثلا من ايه, مثل إيه مناسككم منا بس الهمس بيظهر انت اكتر عند السكون ركب ركبك, ركبك. وخلي بالنا ان ممكن واحد ايه الهرس بتاع الكافة لون طاقها شين تبالك زي الجماعة الأعاجم كتب يقول لك ركبك ركبك الله أكبر الجماعة الأعاجم لما تروح لناك التقويله في العمر وفي الحجم تلاقي الكافة عندهم عامل زي الشين كتب تبالك أكبر تبالك ركبك عامل زي الشين كتب فتخلي بالك إنه ما تتفضل الشجاة لمخرج الشين فتطبع زي الشجاة رجل كاباك بلجل كاباك خلاص برضو التاة في ناس تجدهم ستاة وبيعتمد بقى على انه سمع مثلا حكي بطرقها بطرقها ليه وهي طريقة خاطئة ويكونوا الناس مثلا مهتمين بالشيخ وبيع مثلا يصلي بهم وبيبيلهم يساوي وسمعاته كلام من ده فيفرح بالموضوع ده ويهي وكلما ليجي تاة مهموسة يعملها زي السين رابط. تبالك. تبقى ايه? زين كده. يقول لك كامل ايه يا شيخ? يقول لك المحمس. رابط. فتبقى الوقت زي ايه? زي السين. وده خطأ. امه ليه رابط? رابط. رابط. ليه? لقى ايه يا الهمس? واللي هابس انت تبينها عشان يكون ضعيفة. وفي لبس الوقت تفاها الشدة. هكيدي بعد شوية. تبالك والشدة ديك لازم يبقين حباس. وبلك يتحقق اصلا مطلقا وبلك فهنا ديت باب بطراح ودي حروف الهمس 10 حروف تماما التدريج في قمه ايه شخص سجل الشن بيقول بعض هذه الحروف اقوى من بعض في الهمس يعني في حرف قوي انت في الهمس زي الصاد اعلى حرف في حروف ال10 اللي هم ايه الصاد ليه وفاق وفاق وفاق وكل الصاد من اصعب القوه بعدها الخاء من خوف استعلاء يعني خوف استعلاء في اهل همس ايه اقوى من ده في القوة. بعد جاء الكاف والتاء لان يتوم شدة هيجيب بعد شوية فجيبوها اجل قتل بك الكاف والتاء اهمر في... فيهم همس وتوم ايه شدة واحد يسأل الوقت يقول لك ايه ده هو الشيء اللي, اللي, اللي, اللي, اللي الحرف يوجد يوجد فيه تصرفها وصفتان ويجربها معاه ممكن يوصل لسبعة صفتان <تصفيق> <تصفيق> اتبعلك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يوصل لسبع صفات في الحرف الواحد موضوع خلاص لا يعني قلنا هو الكاف والتا فيه همس يعني ايه همس يعني تبتك عليهم عند الايه ساسكنة خلاص وفيهم ايضا ايه شدة والشدة اللي هي العلماء بيسموها ايه بيسموها ايه انحباس زل الصوت لك يعني الصوت يوم محبوش كده ما بديت ايه الكاف وركبك ايه ليه الصوت مش ماشي زي مثلا نهايه بقيس الصوت ماشي ازاي انما الكاف فين يا هنا اتحبس الصوت يبقى لا ربل الصوت اتحبس خلاص غير مثلا لطيف الايه النفس بيجي خلاص فانحبس او الصوت بيجي فانحبس الصوت فبقى صفه فيها صفه ثانيه الصوت ايه, إيه؟ الشده اللي هو انحبس الصوت ويجي بعد شويه فالشادي ان ايه ممكن القاف لوحدها ما فيهاش ايه صفه ادي الصفه وهنبدئ كلامنا في نهايه الباب وهنطلع حروفه كلها وهنطلع الصفات في كل حرف اا يبقى حروف الهمس ايه 10 حروف فحصهم ش شخص خلاص اللي في الهمس طبعا اللي هي اقوى في الهمس طبعا يبقى لك استعلاء ولو في صفه قويه ثانيه زي الاطباق او غيرها بيامسه بيظهر اكتر من الحرف اللي هو اللي فعش كده قال لك أعلى هذه الحروف في الهنف الصادق لأنه يوجد ضد وصفير فهم ده يأتي بمضر بعد ذلك الخاء بعد ذلك الكاف والثاء لما فيهم نسبات القوة أيضاً هي الشدة وضع في هذه الحروف الهاء والثاء والحاء والثاء إذ ليس فيها قوة مطلعاً يبقى فيه تفاوز بين حروف الهنف في حيثة القوة والآف والضعف فالحصة ما يكون قوي الهنف يبقى ظاهر قوي حرف بدون ضعيف الهمس بيضعف شويه بسبب ضعف الحرف مش معنى ان الهمس بيضعف ان ما بتهنشش تنس بس الحرف قوته صفة الهمس بتظهر فيه اكتر من صفة الايه الهمس في الحرف الاضعف تبقى لك عكس الهمس ايه والجاه والجهر هو ضد الايه الهمس واحد بيخفي الكلام ليس همس واحد بيجهر بالكلام فرجاه اتبالك فرجاه ضد الهمس ومعناه الصغوع لله الصلاح انحباس جري النفس الناس جري النفس عند النطق بالحرف بقوه الاعتماد على المخرج اذا العكس الايه همسا ولمسا ضعف الاعتماد على المخرج خلى الحرف ضعيف وال ايه والنفس جرى قوه الاعتماد على المخرج في باقي الحروف خلت هنا الحرف مجهور يعني ايه حروف الجهر بقى؟ كل الحروف الثانية غير الحروف العشرة وكروفة حفتها شخص من ايه؟ ساكت عشان ما يجيلك وصف الانتحان ويقولك مسلا ايه؟ طلع الصفات اللي في الحرف ده هو بس حرف الكاف استغرج الصفات اللي في حرف الكاف مثلا انت حافظ مهموسوها فحفته شخص ساكت خلاص؟ يبقى الكاف في نفس ساكت؟ اه يجفى ايه شادي يجوها أجد قاطم بكت بل لكم بكت إيه فاية كافضة إيبه فاية أكسه فاية شيء هتبقى لك طيب لما يقول لك في الهمس مهموسوها فحثاه شخص سكت أنا أكرر العبارة كافة تحفظوها يا أبي شخص سكت يبقى الحروف العشرة ده حروف إيه هامس طيب حرف الهمزة موجود في مهموسوها حساته شخص سكت يبقى حرف إيه جاء عكس إيه الهمس طيب القاف موجوده في الحفظه شفتوا سكت يبقى ايه ده العكس طيب ايه ثاني الاصطاف فحسها وشخص سكت فاء طاء يبقى الطاء فاء ده يبقى انت جبت ان الطاء مجهوره منين من عكس ايه حروف الهمس ان حروف الهمس ان حروف الهمس اللي حروف الهمس انت حافظها هي 10 حروف طالما حفظت ال 10 يبقى الباقيين ايه عكس الهمس ايه الرد الباء انت با لك برضه فيها ايه كل الحروف ما عدا حروف الهمس قلت كده ده دي الشد دي عكسه اجت خالص دي لسه ما جاتش انا بضرب امثله يعني مش حاجه لا لا. لا لا دي يبقى عكس الهمس ايه الرد عكس الهمس الرد يبقى اي حرف غير الحروف ال10 حرف ايه مجهور يعني مجهور قوي معلم ظاهر ليه؟ لأن قوة مخرجه خلته ايه؟ منع ايه؟ النفس من الجريان فصوته طلعي واضح قوي مالك؟ المجموعة أجل أجل قروف هتيجي بعد شوية كان وقت على الهمس وضده ايه؟ الجعب انا اتغلطت بسهل شريدوها عشان ايه؟ ببرا رمثلة على ايه؟ بعض السفاق يبقى الجعب ضد الهمس والصلاح er åndig litt, of theore, og velanbehemd er litenom åol og de reiselsen, «innokテ Maagdegram», på de etter på hvermenke sier, på en møkferder av ark. Benny Bost hadde bekymretEN til at du såldes det giftvis om 5, statisticsiet ville ha hver dere har satt sammen med de storene, de hvernenene 19 har. och de her gitmer i to ton, eller stort, så var det 24e av联s. hvis det ble synthetic hverandring var, وما عاده الحروف عيه فاتبلك الهمزه والباء والجيم والدال موجودين عندك في صفحه 130 خلاص وبرضه ادي نفس الكلام بعض هذه الحروف اقوى من بعض في الجهر ليه لان لو حافظه الثاني يبقى ظهرت من الحرف الايه الاضعف فالطاء اقوى من الدال الطاء مجهوره والدال مجهوره احصاره الاثنين بس الطاق اقوى في الجهر ده لان صفات القوه في الطاق اكتر من صفاته القوه في الايه في الدال خد بالك الطاق فيها الاطباق والاستعلاء ورافع الكلام ده بيعمل كده اما الدال والشاح صفات القوه الاطباق والاستعلاء فعشان كده ايه عليها في ايه في قوه الجهر بوجود هذه الصفات الايه القويه خدت طيب ااا نسبة الاحداث برضو ونتكلم عن الحباس جري الصوت. ونقوله ببار الجاية تاني عشان برضو ايه هو من المسائل الفنية اللي ايه اللي ايه بيسألوا فين. طبع. اسم الجاهل زي في الوو المادية. الوو المادية. ما اقول لك هيه لال. يقول مسا. الوو المادية اللي هي الوو الساكنة بعد الضامن. زي يقول مسا. الساكنة ايه بعد الضامن. فالجاهل هنا باين في ايه. ان المخرج بتاعها واضح. خطيبه لك يقول. خطيبه لك. بس هو بيعتبره ايه? بيعتبره وضوح هذا المخرج. من غير ضعف. يعني مسألة الضعف وقوة هي السبب. ان رغم إن هو في في الحرف اللي هو فيه ان النفس بيجري فيه. ولكن في ايه? في قوة عن قروف الهامس. في قوة عن قروف. اللي ميزيته حتة الجعر دي. خطيبه لك. اتمنى <تكلم> لو جه حضرتك ممكن حرف اقوى او اقوى حروف ليها ممكن تخفف لا يا مفيش دعوه بالحرف اللي قبلها <تصفيق> كل حرف له لو صفه لوحده ولازم له مفيش تطابق حرف اخر فاحنا على ان قوه الواو بتلجعلها حرف مجهوره وليست حرف الايه الضعيف المهموس دي سبب ان هي وقعت مع حروف ايه المجهور وجوده الى الطاجب من القاف القاف والواو هنا ساكنه مثال زي اللي هي ايه؟ الواو حم حم اللي هي الواو من خرف الهمس الواو من خرف الهمس لا هل يجال يعني انت بتتضمطعها واضحة ومجالية وقوية ماهيش ضعيف ما لك يعني مش فها ضعف يحتاج الى همس كحرف ايه؟ الهمس احنا عنا فيها ضعف عند المبتجة النقطة اللي هتكلم فيها هنسبق بها الموضوع الشوية اللي هي ان حباس الصوت حباس الصوت اللي جاي وهو مهم برضه الارتباطه بايه بالموضوع وهنقوله برضه المره الجايه ثاني احنا قلنا تعريف الجهد بس قال ايه النفس خلاص ان شاء الله يوم السبت في تغيير في الجدول في مادة السيره بدل بدل بدات بسرعه بسرعه طيب المادة السنه اولى الدكتور, أحل. الدكتور أحل وقت السيره هيجي لكم ان شاء الله الدكتور افتتح تاني فرقه دي هنا اه مائدتنا لا نقول نقول بقى افتتح سيره فين صور او <متصفيق> نعود إلى النفس والصوت الحباس جري النفس في حروف المجهورة إن النفس يتحجس الحجس في حروف المجهورة أما تيجي بعد كده يقولك الشدة معناها في اللغة القوة واصطلاحاً الحباس جري الصوت الحباس جري ايه؟ N requireden å gjøre som du først… «Tak iother noter» Av favour of mennesker Desmond om vi var at sight kvärt det gjorde –som nedreossedet i høverodatet– –kvældig dem liv están klакning misinterossing av å decay Der er ikke det, at lyssk stor Alguner kvælsk vil vi nå Den min kvælsk osvig Till liv inkvælsk Den min kvælsk –uan det går – Og meg kvælsk En lagennkk قال لك أن النفس, النفس، أن النفس هوا بيخرج من الرقتين طبعاً عند النقطة الحفر هوا بيخرج من وقتين الهوا اللي بروح فين؟ يروح عند المزمار اللي هو بيطلع منه الصوت المنطقة اللي فيها الحنجرة خلاص؟ فالهوا ده لما بيجي عند هزين المنطقة تحتز يوم يطلع ايه؟ الصوت الهوا طرق من الرقتين يروح عنده المزمار اللي عند الحنجره يقوم تهتز ايه اهتزاز المزمار كده طيب النفس لما الهواء ده هو ما يخرج دون ان يهتز الوترين الصوتيين اللي هم لك النفس النفس لما, لما النفس من غير ما يهتز الوتر للنفس لك. انما لما الهواء يخرج ويهتز الوترين الصوتيين ده هم اللي بيطلع الصوت وبعدين الوترين الصوتيين واقفين يبقى هنا حصل ايه صوت يعني تخيلوا ايه بيقول لك ان انحباس زي النفس ان الهواء يخرج خد بالك يخرج ومفيش صوت الصوت, الصوت الهواء يخرج وفي صوت القطع دي معنى ماذا جالي النافس وماذا ايه? الصوت. على فكرة المادة ديك من المواد الصعبة جدا على قليات اللغة العربية. اسمها مادة ايه? خوطيات ايه? فوناتكس. بتقول لك. يعني الناس اللي داخل اللغة عربية بيهضوا مادة اسمها خوطيات او اصوات اللغة. بيعتمد اعتماد رئيسي على مادة الجزرية دي وصلا. لك المواد دي فعلا التقيلة واي مواد دي هو على جولك دي ما اصعب مواد عندك. فاحنا هنتحمل مع بعض شوية خلاص انحباس جري النفس انحباس جري ايه الصوت النفس خرج هواء والصوت خرج هواء برضه بس النفس ايه اللي حصل الهواء خرج دون ان يهتز الوتر الايه ما طلعش صوت خلاص يبقى هي دي انحباس النفس خلاص ودي باينه فين في حروف المجهور زي مثلا الباء ويبقى لك مريض ايه اللي حصل هنا انحباس جري النفس انحباز جلي نفس يعني ايه؟ يعني الهوى اللي بيخرج خرج دون ان يحدث ايه الوطنان السلطين وقف الوطنان السلطين وقفين وريد انحباز اقف الصلاة حفر مجهور انما الشدة يقولك انحباز جلي ايه؟ الصوب النفس طلع الهوى طلع من بقتين والوطن تتحرك والصوت طلع وبعد ما طلع مش همهواء في الصوب قم قافع اسم جلي ايه؟ الصوب ارتبالك زي ايه? زي مثلا اللي هي الجيم او الدال. ارتبالك مثلا حاجاجة. حاجاجة. الجيم هنا ايه اللي حصل? اللي هو طلع من الوقتين هوا ونطق حرف الجيم ها وبعد ما الصوت طلع بشوعة من ايه? المحروس هو. دي الحبس جاني الصوت. دي اسمها الشيء داي. ارتبالك. انما الباق ما تشوك الباق بقى قب. قب. قب. قب. لفص باق الخبص هتبقى لك إنما حاجة جاء حصل صوت وبعدها توقف هتبقى لك حفاظ جاري نفس الحفاظ جاري ايه؟ الصوت كمكة. ها؟ هاي؟ هاي كده؟ همه؟ طيب يعني نوعاً ما العدد في الخمال مراكمة إن شاء الله في الباشر انا بجدت في الشدة ايه وفي يعني احدس النفس وعني احدس هو انا اقول لها كل حروف الحروف الشدة شديدوها اجل اجل حطم ايه بك فتلاقي هنا اللي بقى مسلاً والهمزة. تبقى لك فيهم صفة الجهر وصفة ايه؟ الشدة. تبقى لك اما تريد تنطق بقى ايه؟ تنطق الهمزة مثلا. زي ما احببنا المناطق على السماء. او ثلاثة قروع. الهمزة ايه اللي حصل فيها؟ قروع. حصل فيها ايه؟ انحباس للنفس وانحباس الصوت كمان. فصفة الجهر وصفة ايه؟ الشدة. غير مسلاً مريج. ايه اللي حصل؟ في ايه نفس زي لسه مش زي ايه مش زي همس بلاك في نفس كده قال لي النفس ده هو لان الجي ده انت مش فاها ايه بلاك فاها ايه فا جاوب بالشيء ايه شد بلاك بمعنى النفس اما الشديد فالحبس الايه الصوت الصوت بيطلع وبعدين بيتقطع صوت يطلع طبعا سؤالك بلك طبعا الموضوع ده هو يعني نتكلم عنه برضه مره ثانيه المره الجايه لان دايما بيسال فين خلاش غري النفس وخلاش غري ايه الصوت ودي ظاهر في بعض الظروف اللي بيجتمع فيها ايه الصفاتين دول زي التوصل <تصفيق> هقولها عشان الدكتور ما جيش النهارده فهم ياخذوا الايه الحصه بتاعتهم الوقت بال الموضوع بعد دماغك 13 اللي عايز يتفضل يتفضل